ولا قد آتينا موسى الكتاب وقثينا من بعده برسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأتينا عيسى البينات بروح القدس فَإِن كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَنطُرُونَ